كنت ميتا في بحور الغي والاثم غريطه كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيطا ما ادري الشيطان من اسبابه حبلا وثيطا منكرات كنت اتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والاثم غريطه كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيطا ما ادري الشيطان من من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد للشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا قازت الهدى ثم عظمي والعروق كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا اجهدت سيارتي من شدة الزحف في الطريق يا رفيق قد دار فيق قد يا الدرب مهما كنت فذ لن تفوق والجماهير أصمتتني صفيرا ونعيقا كم اطار كان يهدى ثم ارميه عتيقا كم دخلت السجن مر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 كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا <تصفيق> كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا <تصفيق> أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيقا <تصفيق> إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي ضروقا إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي ضروقا صافيا يكفي ضروقا